أوَأَيُّ نَوْمٍ يُؤَمِّنُ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ نَمْدُدُ لَهُمْ نَمَدًا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِأَعْيُنِكُمْ تُبْصِرُونَ أَفَتَحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اسْلُوهَا تَصْبِرُونَ أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ في جنات ونعيم فاكين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكات ولحم مبين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 مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَالَى عَذَابَ السُّومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُو إِنَّهُ وَالْبَحْرُ رَحِيم فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونْ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبًا مَكْنُونْ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامٌ بِهَا أَمْ هم قوم طاغون أم يقولون يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أم هُمُ الْقَارِعُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ هم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم متخلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما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 واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإجبار النجوم